बुक पंचाणवून ती कधीपासून काम करत नाही منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ تيچه लग्न झाल्यापासून منذ زواجها منذ زواجها هو تيचे लग्न झाल्यापासून ती काम करत नाही نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت تيجر لغنا جاليا باسون تي كام کرتنا هي منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل اك مكاننا بيتلي تيما باسون تي آنان دي آهيت منذ أن, أن تعرفا أصبحا سعيدين منذ أن تعرفا، أصبح سعيدين تنم مليزها لأباسون تكوة شئتز باهر ذاتات منذ أن أصبح لهما أطفال، صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال، صارا نادرا ما, صار نادر ما يخرجون تي كيف ها فون كرته؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ गाडी चालवता ना? هل اثناء السير؟ هل اثناء السير؟ هو دي गाडी चालवत असते तेव्हा. نعم اثناء ما هي تقود السياره. نعم اثناء ما هي تقود السياره. गाडी चालवताना ती फोन करते कपड्यांना इस्त्री करताना ती दूरदर्शन बघते हिया तू शाहिदिफिझन असिया तू शाहिद अन اثناء ما هي تكوي تي تي काम करत असताना ती संगीत ऐकते هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها माझा जवळ चष्मा नस्तो त्या वेळे मी काही बघू शकत नाही لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره संगीत मोठ्याने वाजत असते त्या वेळी मी काही समजू शकत नाही لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه मला सर्दी होते दवامي कशाचाही वास घेऊ शकत नाही لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام باउस आला तर आम्ही टॅक्सी घेणार سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت लॉटरी जिंकलो तर आम्ही जगाची सफर करणार सनु सैफिरो तो लवकर नाही आला तर आम्ही खायला सुरु करणार सनबिल لم इन بعد सनब अबिल अकिल in lam yati ba'd qalil www.50languages.com वर जाऊन आपण हे ऑडियो कोर्स धरे व नवीन परत डाउनलोड करू शकता